ஸ்மில்லுமனு கொல் குர் அில் ஹக்கீம் இந்த கிளமினல் முர்சரினால சுரத்து முஸ்தீம் துளசிலுலா ஜி ஜு ரஹீமி துசி ரவுமும் لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنْ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا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 انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واناثهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ نَاصِحٍ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنتم إِلَّا بَشَرٌ தோ وَمَا ஜனமான் ஜன مِنْ شَيْءٍ இனி நமோ إن إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ لَّيمٌ قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من قرى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا إِتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ وَأَجْرُهُمْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَشَفَاعَتُهُمْ لَا تُنْفِقُ عَنِّي شَيْئًا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين ان يا من تبر بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ يَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون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 فَلا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَكُمُ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا أَسْقَاكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم خصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من لجدا الى ربهم منسلون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 ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال عنان مرائق متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلامٌ قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم عهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وَأَنَعْبُدُونَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صِرُوحَهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على اعينهم فاستبق الصراط ان لا يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنْكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ان هو الا ذكر وقرانا مغين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعما فهم لها مالكون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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم خلقناه من நவமாயினோன் அவலமியர هو خصيم مبين